ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها وياتي من لدنه اجرا عظيما فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد و 119. يومئذ يود الذين كفروا وعصر الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا 111. يومئذ يود الذين كفروا وعصر الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا, ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا